دياء منه القمر يستهيل كل النساء توتأ تكون مثلك يا عائشة أنت أبي بكر حبيب رسول الله فازدت قلب خير المرسلين في العلم فقط علم كل العنمين خبر جليل yuhibbi ya yuhibbu dunya aishah kaaba kinna muhabba man yuhibbu kasratu hunas li yaqulu bakri hawa bi rafiqin nabiy rasul aishah dua